خصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 دراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com